قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا زوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك أحقه قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَسِرُّوا نَدَامَتَكُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ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 وَمَا وَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ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 ألا إن أولياء الله لا قوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولذا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 قلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر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 وَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُيِّجَةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِدْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 يروا العذاب الالم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا سبيل الذين لَا نسبي وَج وَزْنَ بِبَنيِي إسر إلَ البَحرَ فَأتْ بَهُم فِيزعَونُ فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ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 فاليوم ننجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من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 داعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك مِن دِينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَصَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أقِم وَجَهَكَ لِّين حَانِيفَ وَلَا تَكََُّ مِنَ المُشِْكين وَلَا تَدُرُ مِن دُون الَّهِ مَا لَاَ سَعكَ وَلَا يَظُرُك فَإِن فَعَتَ فَإِنكَ إِذَم مِنَ الظَّالِمين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 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل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 بِعَظْمٍ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مَسْمُونٍ وَيَأْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ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 وَل إِن أَخخَرنَا عَنْهُمُ العذاَابَ إِلَ أَّةٍ مَدُودَةِ لَقُولَّ مَا يَحبِسُ أَل يَومَ يَأتيهِم لَْسَ مَصروفًَا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم م كَانُوا بِهِ يْتهزِئون وَلإِن أَذَقُنَ الْإِل سَانَ مِا رَحْمَةً سَُّ نَ زَعمهَا مِنهُ إِهُ لََأُوسُ كَفُور وَل إِن أَذَقُناَااه نَم أَبَدَظََّّ أَمَسَّتهُ لَقولًاَّ ذَهَبَ السَّياتُ عَّ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 في صدرك ان يقولوا ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه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 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدقَ اللَّهُ العَظِيمُ